Veman ahya ha fak anma ahya insan jemia. Ve lüd jat them rüsulüna bil beyinat. Thma inn kathiran minhum bagda zalk يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو فَمِنَ من الأرض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 فَهَالَذِينَ آمَنُوا تَقُولُ اللَّهُ وَأَبْتَوُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَفَانَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعْهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم